الحمد لله الذي قدس في القدس أرواح الشهداء والمجاهدين وأقصى عن الأقصى جموع يهود الخائنين وأسرى إلى المسرى خاتم الأنبياء والمرسلين سيدي وحبيبي وقدوتي وقرة عيني أب القاسم محمد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 ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم إلى الذين صنعوا مجد هذه الأمة لن أكتب اليوم نثرا ولكني أثرت أن أكتب شعرا لأني مهما امتدت إلي يد البلاغة والفصاحة فلن أوفي الثوار لن أوفي الثوار لن أوفي القائد الرمز ياسر أبو عمار <تصفيق> قصيدة بعنوان ثوار ثوار ولله باع النفس والمال يا ذينة الثوار ثوار ولله باع النفس والمال يا زينة الثوار حملوا عكتاف الصبر نجوم الأمل زرعوا كروم النصر عا سفح الجبل وتزمروا بالنار يا زينة الثوار ياسر أبو عمار يا زينة الثوار أكسموا بالله القدس مقصدهم الدم والهم والغم وحدهم ما نسيو خيام الذل على الطرقات ترجمهم ما نسيو عويل الأم بنص الليل تحضنهم ما غادر مضاجعهم أنين البرد على الجنبين يجرسهم مع دقة المسمار يا زينة الثوار يا سرابو عمار يا زينة الثوار أطا في القدس يلحقهم يناديهم أطا في القدس يناديهم وعين الله تحرسهم وإيد الله عيدهم رسموا بالمجد حاضرهم وماضيهم وكانت طلقة الأحرار وكانت طلقة الثوار وكانت زينة الثوار ياسر أبو عمار يا زينة الثوار <تصفيق> كسر الفرس كسر الفرس يعرفهم وقيصر الرومان كسر الفرس يعرفهم وقيصر الرومان كهوف الأرض مسكنهم والنام بالوديان طيور الحب تعشقهم والفل والريحان صغير الحب مطجهم مع صرخة الآدم والعزب الأنصار والعزب الأنصار والعزب الأنصار يا زينة الثوار يا سر أبو عمار الورد من عبق عطرك سرق عطره وبرمشك تحهل الورد من عبق عطرك صدى عطره وبرمشك تكحل البحر البحر من تر الموج خطف سحره عالشط يتدلل البدر البدر اتخمر خضره اتخمر خضره من نور جبينك تسلل الورد يذبل البحر يبخل البدر يرحل بثابه يتزمل من سيرة الختيار يا ياسر الثوار يا سراب عمار يا ليل الصبر نارك حرقة عروقي والمهج ودموعي يا ليل الصبر نارك حرقة عروقي والمهج ودموعي وارماد الوطن تايح ورماد الوطن تايت يحضن ضلوعي عيد طفص راجه من قلة وجوعي أحمل همومي أحمل همومي عاكف الفقر وزرع رموشي بتراب النصر وتفتح وتفتح الأظهار مع زينة الثوار ياسر أبو عمار يا زينة الثوار الوطن يعتمر كوفية الختيار وعقاله، الوطن يعتمد كوفية الختيار وعقاله يحمل بداه الكفن والكون ناباله، الوطن يعتمر كوفية الختيار وعقاله يحمل بداه الوطن يحمل بداه الكفن. والكون ما دانو يا عمار يا عمار يا عمار جاعت عيون الوطن وتقطعوا وصاله يا عمار جاعت عيون الوطن وتقطعوا وصاله يا عمار صرنا نعد اللقم صرنا نعد والراشد يطرد رجاله اسفاح ويسود على الأمن اسباع وعسود على الأمن ونجد مطفاله ورب الخالق الأقوى ورب الخالق الأقوى كوفيتك بكل المال وتحت النعل ماله مال سر دولار يا زين التفوار يا سر أبو عمار الوطن يعتمر كوفية الخيار وعقاله. يحمل بداح الكفن والكوام نادانه يابو عمار جاعة عيون الوطن جاعة عيون الوطن وتقطع وصاله يابو عمار صلان عد اللقن والراشد والراشد والراشد يطعم رجاله اسباع واسود على الأمن ونيتم اطفاله اسباع واسود على الأمن ونيتم اطفاله ورب الخالق الأكوان ورب الخالق الأكوان كوفيتك بكل المال وتحت النعل ماله ما ننشرب دولار يا سرابه عمار يا زينة التوار سوف الحج سوف الحج ايديه مكحَل بحنه سوف الحج ايديه مكحَل بحنه ما يرضى حليب الدم ولا للغدر يستنه سوف الحج ايديه مكحَل بحنه ما ارضى حليب الدم ولا للغدر يستنه ما يذبح عيون الأم ما يذبح عيون الأم على الأطفال يتجنه ويتوضى الضمع مسؤول ويسأل ربه الجنة والله والقسم محتوم الساف الغادر المسموم يذبح رضعه مفتوم لا ما يحلم بجنه لا والله ما يشمه ويكوي بالنار يا زينت الظوار يا عبو عمار يا قاصد الكعبة يا قاصد الكعبة وقبر النبي المختار لا تحجوا وذروه يا قاصد الكعبة وقبر النبي المختار لا تحجوا وذروه احمل احمل عار مشل احمل عار مش الندا زاد الطفل وسحورو يا قاصد يا قاصد الكعبة وقبر النبي المختار لتحج وتزوره احمل عرمش الطير زاد الطفل وسحوره اعرج اعرج للسماء عجلاح البحر اعرج للسماء عجلاح البحر والسيام والسيام الظهر هاجد بحوره مع مدفع الافطار يا زينة الثوار ياسر ابو عمال يا قاصد الكعبة وقبر النبي المختار تحج وتزوره احمل عرمش الطير زاد الطفل وسحاره اعرج للسماء عجل حبار اعرج للسماء عجنح البحر وصيام الظهر هاجة صوره هاجة بحوره مع مدفع الإفطار يا زينة الثوار يا سر أبو عمار احمل عصاموسة وشق البحر نصين امسح على عالجفن يسري نظر للعين اطلب من ربك مدد بدل الدولار ألفين هذه معجزة نبي والله الربع أطهار يا زينة الثوار يا سر أبو عمار احمل عصا موسى وشق البحر نصين امسح بيدك على الجفن يسر البصر للعين اطلب من ربك دولار بدل الدولار ألفين هذه معجزة نبي والله الربيع أطهار يا زينة الثوار يا سرابو أمار معجزة موسى عصاه وعيسى الأكمة شفاه والنبي الهادي رآه ومعجزة أحمد يوسف بحلمه وجراه وتنبه الزهار بوثيقة الأطهار يا زينة الأحرار يا سراب وعمار معجزة موسى عصاه وعيسى الأكمه شفاه والنبي الهادي رآه وأحمد يوسف وأحمد يوسف بحلمه قراه وتنبأ الظهار بوثيقة الأطهار يا زينة الثوار يا سر أبو عمار صدى من ذبح بيوم النحر صدى من ذبح بيوم النحر وبسيف الاستعمار يا حيف يا ملوك العرب يا حيف يملوك العرب يا عصبة التجار يا حيف العرب يا عصبة التجار وقبل ما تغرب شمس القصيدة وتختفي الأسرار وتغرق أمواج البحر على ضفة البحر وتزرك وتزقط أوراق الشتاء من خيمة الأشعار ويشيب قاموس الشعر وتتكفن الأفكار يا ربي يا عالم الأسرار اجمع هالشمل يا ربي يا عام عالم الأسرار وحد هالحمل ووحد الأحرار يا ربي يا عالم الأسرار ارحم أبو عمار يا زينة الثوار ياسر أبو عمار